Amenging van het verleden. En dat is ook een de belangrijkste redenen de rechten van de Qulhu wa alam f'atzel nisa fi al mahid, F'aida min حيث أمركم الله إن Allah, je houdt de toebehoren en je houdt de ontuchttenaren. Vrouwen,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 فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَإِنْ عزموا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم